حب النبي على الانسان مفترض وحب اصحابه نور ببره كان يعلم ان الله خالقه لا يرمينن ابا بكر ببهتان ولا ابا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفه عثمان بن عفان ولا عليا اباس بطين نعم فتا اوصى به الله في سر واعلان فهم صحابه خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قدنا له منزلا عند الإله وجازاه بإحسان